بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم اليوم إنما ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوميا في حم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نوجب دعوهك وان الرسل أولم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 وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكرو مكرهم وقد مكرو مكرهم وعياذ الله مكرهم وإذا كان مكرهم لتزول منه جبال فلا تحسبن الله مخلف وعده ورسله إن الله عزيز وثقال